والنجم والشجل يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات لكمان والحب ذو العسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان fahlak allinsan min fansalring fahlak allinsan fahlak allinsan minnare junn minnarr va bıaj eğlât răbbi kuma tucădriban robul bushriqain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 فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوال المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا, أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فأنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يُرْسَلُ عَلَيْكُمَ شُوَازٌ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 فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسمائهم فيؤخذون بالمواصي والأقدار فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون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 فيهن قاطرات الترف لم يتمثهن إنث قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان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 من خيارات حسان فبأي آل ربكما كذبان حور مقترات في الخيان فبأي آل ربكما كذبان لم يتمثهم إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خدر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام